وَأَفَأَنُمُّ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُوبَتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَدِيمٍ إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصكم شيئا ولم يظاهروا عليكم ولم يظاهروا عليكم أحدا فاتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقادوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم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 ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا هم ولا لمة وأولئك هم المعتدون فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وَإِن نَّكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَنَّهُمْ كَفَرُوا فَقَاتِلُوهُمْ أَنَّهُم كُفِرَ إِنَّهُمْ لَا إِيمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَّا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهُمْ بِإِخْرَاجِكُمْ وَسُوءِ وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحب أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم الله بأيديكم وينصركم عليهم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 الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجه عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان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 وَمَن يتولهم منكم فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُل إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقترفتموها وَتِجَارَةٌ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 وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون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 وَيَأْمَنُ اللَّهُ إِلَّا أَن يتم نوره وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالهدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كله ولو كره المشركون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 انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لاعدوا لهم عده ولكن كره الله بعاتهم فثبطهم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 عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا احْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن نُصِيبَكُمْ مُصِيبَةً بِعَذَابٍ مِن عِندِي أَوْ بِعِيدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُم مُتَرَبِّصُونَ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 ولا يوفقون الا وهم كارهون فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وتزهق انفسهم وهم كافرون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 وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم ربوا ما آتاه الله ورسوله وقالوا حسبنا الله, وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون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 قل أب الله وآته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعفذوا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعلب طائفة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 وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم مخالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا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 ألم يأتهم نبء الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسل بالبينات فما كان الله ليظلمهم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 بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام غيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم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 قلنا لجهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فاذ رجعك الله الى طائفه منهم فاستأذنك للخروج فقل لن تخرجوا معي ابدا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 وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعف ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا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 تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رب بان يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم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 سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم انهم رجس وماواهم جهنم ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم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 أفمن أسس, أسس أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه؟ على تقوى من الله ورضوان خير أم من بنيانه على شفاج فنهر فنهر ربي فنهر في نار جهنم؟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 وَظَنُوا أَلَّا مَلْجَأٌ مِنَ اللَّهِ إلَّا إلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ يَتُوبُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ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 فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون ولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين هم لا يتوبون ولا هم يذكرون وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نظر بعضهم إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ لا يَفْقَهُونَ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندهم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم اللهم تولوا فقل فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إله إلا هو